فَمَن يَخْلُقُ لا لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا الله اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ والله وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا وما وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ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 الله لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لقوم يؤمنون والله أَنزَلَ من السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يسمعون. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِهُ وَدَمِ الْلَّبَنَ الْخَالِصَنْ سَائِغٌ لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرَهُ وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآية آيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً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 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى عَلَيْهَٰٓؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة كثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به ولا لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون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 ثم إن ربك للذي نعمل السوء بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح إن ربك من بعدها لغفور الرحيم إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيف ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه جتبا وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسناته وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن تتبع من إبراهيم حنيف وما كان من المشركين إنما جعل السبب على الذين اختلافوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون